私の場合は、私の場合は、私の場合は、私の場の場合は、私の場合は、私のののは、場合は、は、のは、場合は、ののは、の <متشف> <بعد البيت كمتشف> <كمتشف> ولكن يقول لك ان يكون هذا الجيل هو الذي ي ا ك ن ان ي ك و ض هذا الجيل ه الذي يمكن ان يكون هذا الجيل هو الذي يمكن ان يكون ه ر ا ا ت ج ا ل هو الذي يمكن ان يكون هذا الجيل هو ا ل ذ ا يمكن ان يكون هذا الجيل ه ب الذي يمكن ان يكون هذا الجيل هو ا ي م ك ن ان ي ش و ن هذا الجيل هو الذي يمكن ان يكون هذا الجيل هو الذي يمكن ان يكون هذا الجيل هو الذي ي م ك ان يكون هذا ا ل ج ي ن هو الذي يمكن ان يكون هذا الجيل هو ا ل م ه م ك ن ان يكون هذا ا ل ج ي انت ي موت المونس لي العربي ل هناك يكون <virginaju> بس انت ي عربي هناك لحظ البلدة بعيد ل يكون بس انت ل ا عربي ن د هناك م ا و ي ل ا ن يكون ل س انت عربي هناك يكون بس انت عربي هناك ن س و ن هذا يجب ان يكون هذا المكان ل ذ ي يمكن ان ي ك و هذا ا ل م ك ا ل ذ م ك ن ان ي و ن هذا ا ل م ك ل ذ ي يمكن ان يكون هذا ا ل م ا ن ا ي يمكن ان ي و ن هذا المكان ل ذ ي ي ي و ن هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا ا ل ا ن ا ل ذ م ك ن ان و ن هذا المكان الذي يمكن ان يكون هذا ا ل م ا ن الذي م ن ان يكون هذا ا ل م ك ا ل ي يمكن ان يكون هذا المكان ا ي ي ك ن ان ي ك ا المكان الذي ي م ن ه ا المكان الذي يمكن ان يكون هذا المكان الذي يمكن ان يمكن ن ي ك ن ان ي م ك يمكن ان ه م ك ا ح ي م ن ا م ان ان يمكن ن ا يمكن ان ي ن ا يمكن ن ان يكون هذا ا ل م ك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 ا ل ل ي ن ا نحن نحن ل ح ن ن ح ي نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن لما ا ل ع نحن ك ح ن ن ح ا نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن ي ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ق ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن و ح ن ن ح ا نحن نحن نحن نحن ن ا ن ر ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ت ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن م ح ن نحن نحن نحن ن ر ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ولكن يجب ا ي ك ن ه ذ م ا ن م ث ه ذ م ا ن م ث هذا ب ل ي ك ا هذا ل ك ا ن م ث ك ا ن ل ا ا ل ي ك ا م ا ا ل ك ا ن م هذا ا م ك ن ه ا ا ل م ك ا ه ا ل م ك ا ن مثل ه ا ل م ك ا ن مثل هذا ا ل م ك ا م ا ا ل م ك ب ن م ل م ك ا ن ا المكان م ا المكان م ا ل م ك ا ن م ا المكان م ث ا ا ل ك ا ن م هذا المكان ا المكان م ث ا ل م ك ا ن مثل ه ن مثل هذا ا ل م ك ا ه ا المكان مثل ن م ه ا المكان م ا ل ك ن م ه هذا ا ل م ل هذا ا ا مثل ا المكان هذا ا ن م ث م ك ا ن مثل ه ن مثل ه ذ ن ك ا ل ه م و إ ك ن ي ان يكون ه ل ا م ر يجب ان يكون ي ذ ا ل ا م ر يجب ان ي ن هذا ل ر ب ا و ن هذا ا ل ا ر يجب ان يكون هذا الامر ي ب ان ك و ن ه ا الامر يجب ان يكون ه ا الامر ي ج ك ذ ا ا ل ا يجب ان يكون ه ا ل ا م ر ي ب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا ا ل ا يجب ان ي ن هذا الامر ب ان ي ك و هذا ا ل ا م ي ج ان يكون هذا ا ل ا ر ي ان يكون ا ل ا م ش يجب ان ي ك و ه ل ا م ر ي ب ان يجب ان يكون ه ا ا ل م ر يجب ان ي ك ه ا ا ل ا م ج ب ان يجب ان ي ك و ا ا ل م يجب ان يجب ان ان يجب ان ان ا ي و ن هذا الامر ي ج ان ان ان ان ان يجب ان ان ان يكون هذا الامر ا ل ك ن يجب ان يكون هناك عمليه في <تصفيق> المستقبل ويجب ان يكون هناك عمليه في المستقبل و ل ك ه ا ل م ك ا ن يجب ا يكون هذا المكان يجب ان يكون ه ا ل م ا ن يجب ان ي و ن هذا ل م ك ا ن ي ب ان يكون هذا المكان ي ب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان ي ك و ا ل م ك ا ن ي ب ان ي ك و ا المكان ج ان ك و ه ا م ك ا يجب ان يكون ا المكان ب ان يكون هذا ا ل م ك يجب ان يكون هذا ا ل ا ن ب ان ي ن هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان ي ن ه م ك ا ن ب ان يكون ه م ك ا ي ج ان ب ان ي و ن هذا ا ل م ا ن ي ب ان يجب ان و ن هذا المكان ي ج ان يجب ان ي ب ان يجب ان يجب ان ج ب ا ي ج ن ي ج ن ان يجب ان ا ي ب ان ولكن هناك مجموعه من الامبرايكا ا ل ا هي المجموعه من الامبرايكا هي المجموعه من الامبرايكا هي ا ل م ي م و ع ه من ا ل ا م ب ل ا ي ك ا هي المجموعه ا من ا ل ا م ب ر t ي ك ا هي المجموعه من الامبرايكا هي المجموعه من الامبرايكا هي المجموعه من الامبرايكا ي هي المجموعه من الامبرايكا هي المجموعه من ي الامبرايكا closure of t a how long? عاش كيف بعد ما ا نزل يمكن د ي ا قولت انه ن ز ا ع ان خلاص قلت بات ه كان ع يكون ش عايش طب اعرف ايه اقدر اعرف هو. من جوه عندي فيهم قد هو جوه اول او من ل ا ر د ي ا لدينا كمان ي م ل ا مواقع ا او س ت س ا ع ل ي ق و ل ا ت بعد ان ت ت س ننزل الفيديو ي يبقى كل دور خلي بالك يبقى خمسه سبعه من internal changes او ت ر منهم من د و ل كورتبسك او ا ل ربع ا طبق و م ح ا ا ج ت مونغو ا ن ل ا تتدول اي external يبقى هذي تتدل على الاكترون او باخمسه سبعه اي ان تتدل على مباره او بااملين او ه ا ا م ل ي ن او بااملين او بااملين او بااملين او بااملين او بااملين او بااملين او بااملين e و بااملين او بااملين او بااملين Of skin. يبتدي بعد يومين الجلد يؤشر بعد اسبوعين بعد ثلاثة م م كله س ده؟ اجمانه يقشر ونهد ياخد التنشنال بعد وليه؟ انت تذكروا ا حد اسبوعين م ة كده في ح ا ي ن كل تذكر على ل حد انما ايه؟ افزامة م م ة ي ن جايز حدات ا ي ة صعبة اقولك لقد و ر ا ل إ م ك ا ن يعني ع ن د ن ا فتوبش رايب ل ع ش ا ن ا ه د ا ف ا ت لتتمكن ا من المشاهدات ي حاجة لتتمكن د ن المشاهدات لتتمكن لي من المشاهدات natural natural causes natural causes أسباب accidental أسباب او لتتمكن من ا natural i ل م ش ا ه د ا كده, كده. كده. كده. كده. ممكن تتعامل مع المستشفى او التعامل مع المستشفى او التعامل مع المستشفى او التعامل مع ا ل o س ت ش ف ى او ا t ت ع ا م ل مع المستشفى او التعامل مع المستشفى او ا ل ت ع ا م t مع المستشفى او التعامل مع المستشفى او ا ل ت ع o م ل مع ا o م س ت ش ف ى او التعامل مع المستشفى او التعامل مع المستشفى او التعامل مع المستشفى او ا ل ت ع ا م ي مع المستشفى او التعامل مع المستشفى او التعامل م أ ك ل م س ت ش ف ى و ض ع ه ي ا م ل م و clothing اه اه من غير لبس مثلا او لبس خفيفه ا ل رجايه اقراض صعب و ا ن في م لو الشارع اعطعت ل ل ي ي ب ب ت ا ن او ي بيحصل غالبا بتنفس ي لا ل بيقولوه حد ا كافي بيبقى ان لو بتنفس تمام انه ايه すぐに閉じて n まうこと e t h に閉じてしまう i と o すぐ h 閉じてしまうことは、すぐ m 閉じ e しまうことは、すぐに閉じてしまうこと i すぐに閉じてしまうことは、すぐに閉じてしまうことは、すぐに閉じてしまうことは、すぐに閉じてしまう l とは、すぐに閉 o てしまうことは、すぐに閉じてしまうことは、すぐに閉じてしまうこと a すぐ e 閉じてしまうことは、すぐに閉じてしまうことは、すぐに閉じてしまうことは、すぐに閉じてしまうことは、すぐに閉じてしまうことは、すぐに閉じてしまうことは、すぐに閉じてし e うことは、すぐに閉 u てしま e ことは、すぐに閉じてしま e ことは、 لان الموت يجب ان يكون ا ل م ت يجب ان يكون الموت يجب ان يكون الموت و ج ب ان ي ك و ا ل م و يجب ان ي ك و الموت ي ج م ان ي ن الموت يجب ان يكون ا و يجب ان ي ك و ا ل م ي ب ن ي ك ا ل م و ل ي ج ان ي و ا ل م يجب ان ي ك و الموت ي ج ان يكون الموت ي ج ان ي ك و ا ل م يجب ان ك ن ل م و ت ي ج ي و ن ا ل م و ي ج يكون ا م و ت ي ب ان ي ن الموت يجب ان يكون و ت ب ان ي ك و ل م و ت يجب ان يكون الموت ي ج ا يجب ان ا يكون ا ل م ت ي ان ان ان يكون ا ل يجب ان ان ان يكون الموت ان ان ان ان ان يكون ا ل م يجب ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ا اه ويقول انه لازم ينظروا مخلوق الرحم انتك باللي بيزيد ن ل ل ا و, أو و أو إن هو الكور <تصفيق> الكور ترن انتك و بلفه ك ا و بالامبلاك م ع ك خ ن و ق ا ل الكرد و ترن ا ن عدد ا ل ل ل ف ا ا ت ل ي بيجي م و ت ر وليبا بيلفك الحبل اللفات في اردح ولكن ي ج ن د ك و ن الامر يكون ا ا م و الامر يكون الامر يكون الامر يكون الامر يكون الامر يكون ا ل ا r ر يكون الامر يكون الامر يكون الامر يكون الامر ي ك و ا ل ا م ي ك ن الامر يكون الامر يكون ا ل يكون الامر يكون الامر ي ك و ا ل ا م ي ك و ل ا م ر يكون ا ل م ر يكون ا ت ا ي و ن ا ل ا ر يكون الامر يكون ا ل ا يكون الامر يكون ا ل م ر ك و ن الامر و ن الامر ي ا ل ا يكون ا ل م ي ك ا ر يكون ا ل ا م ي ن ا ل ا يكون الامر يكون ا ل م ر يكون يكون ا ل ر ي ب و ن يكون ا ل ا ب يكون ه و ي ك م ي ك و ي د و ن يكون يكون يكون يكون ا ك و ن يكون يكون يكون يكون يكون ي ك ا ن يكون يكون ا ك ن يكون يكون يكون ي و ن ي ك و و ن ي ك ي ن ن ك و ن ي ك و يكون ي ك ي ك يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون لقد نشرت افضل م ل ك ه قوته قويه قويه قويه قويه ق و ي د قويه ق و ي ر قويه قويه ق م ي ه قويه ق ا ل ه قويه قويه قويه قويه قويه قويه ق ا ي ه قويه ق ي ه قويه ق و ر ه قويه قويه قويه ق ي ه ق و ي ب ق ى ي ه قويه قويه قويه قويه ر و ي ه قويه قويه ا و ي ه قويه ق و ا ه قويه قويه ق ي ه قويه قويه قويه قويه قويه قويه قويه قويه قويه ق ا ي ه قويه قويه ا و ي ه قويه قويه قويه قويه و ي ه قويه قويه قويه ق و ي ب ق ى ي ا قويه قويه و ي ه قويه قويه قويه قويه قويه قويه قويه ق م ي ه قويه قويه قويه ق و م م ك ن اكيد انت م ف ه و ح د ة علاش انها ي ك و ن ش بقى فيه د ف ر ت و ن جيلي حاجه ر ب ا ن ي ة يعني تمام هو متنفذش بقى هو اساسا هو م ت ن ف ذ لا متنفذش زي ما قام ح ا ج ة انا بعرفها عطومه برا بين ا ل دجت شارماكت دفتر بتاعتها و ا ل ا ب ر ي ج ن ز والبروزز والدفتر ر و و ن ز ف ت و ن جيلي ربعميه دفعه و احنا قلنا هو مزحزح يعني ع ر و ن ا نكوالاش عنك س م ا م يعني ن ت ل ا ح ب لو حاجه مدوركه تقطع مدور ربع او تشيل بتبقى مبطف على طول او يعني حتى دي ما عينيك دي فين س ي ي ن من بطل ل كل لابسة ا معناكم ح يبقى امبلايك الفيزلس يبقى كده ف شايف اصخب ولا اصخب <تصفيق> <أو 3 أصخد تصفيق> <مش حاجة. تصفيق> اه لا بسهل ما ما هي يمكن جيبني اوضح حاجة جيبني تفكر ترمي ج لانهم ي فول ي ب ي ب ان ي ك ا ر ز و ف ي ت ا ل م ا ت ي و ر ي دي, دي و ل حاجة المرة ث ن ي ن باي عن ا ا ل ا و ت ب يباين س اهو ش ي ف ا ل في من ا ل و د دي ب س مش ب ا ي ن ل و الاولى ت ن ي ع م لانهم ك س ل بالورا ا م ع ن د يجب شوف ان يكونوا دهو ب ع ي ض ح ش و ف ت ر ل ي ن ه ن ا و ا ض ح ة ط ف ا ل في المستقبل الاولى ك م ا ن صاب ايه صار بلورال ايديتر ه د ي س ب و ز ولو ا قاعد عليها د يخلي بالك هي المشيمه ت ا ع بتاعته سبع ك ت ك و ل ا ل حموله في نفسي ا ل ر ف اشرف ا ي ر ف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف ا ش اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف ا ل ر ف اشرف اشرف اشرف اشرف ا ش ر ا م ف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف ا ش ر اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف ا ش اشرف ا ش ر اشرف اشرف اشرف ا ش ر اشرف اشرف اشرف اشرف ا ش ر ي ا ش ب ف ا ر ف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف اشرف ا ح ط ف ا ا ل ل ا ن ج بس ش ر ف ا ك ر ف ا ر ف ا ش ر ا ش ا ش لقد تفعلت بهذا ا ل م ك ت ن الذي يمكن ان يكون هذا ا ل ب ي د ن يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان ي ل و ل ن هذا ا ل م ك د ه ي م ك ب ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ن ي ك ن ا ج ا ب ا ل م ش ا ن ي ع ك ن ب ي د ي ن هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا ا ل م ث ل ا ن يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون هذا المكان يمكن ان يكون اصلا ل ج ة هنا بقى وقت اصلا ف ي لك يقول هنا اصلا هنا اصلا هنا اصلا هنا ت اصلا هنا اصلا هنا اصلا هنا اصلا هنا اصلا هنا اصلا هنا ا ص ل ع ه م ا ل س اصلا هنا اصلا هنا اصلا هنا ا ص ل س ولكن ا يجب ان ي دي يكون في ا ل ل ي فوق د ي الجميل ي ه ولكن يجب ان يكون ا ا ل ن س ش ن تاعم ا في ز تاعم في المسجد و ه الجميل ف ي ر و ولكن عارف ا ب يكون ا في المسجد ا ل ا ا ن ن س ك ش ي ج م و ح ز ي كده تمام بين الاسكال برهزه ب ر ه ة ه ب ر ه ز ل برهزه برهزه ب ر و ز ه ب ر ي ز ه برهزه برهزه برهزه ي ر ه ز ه برهزه ي ر ه ز ه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه ب ر ف ز ه ا ر ه ز ه برهزه ب ي ه ز ه برهزه ب ر ه ي ه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه ب ر ه ز ي ب ر ا ز ه برهزه برهزه برهزه برهزه برهزه ب ا ه ز ه ب ر ه ز م برهزه برهزه ب ر ه ل ه برهزه برهزه برهزه برهزه بره ولكن على الداخلي سطح اللي و ج و هناك م ش اشخاص يمكنك ان م ه تكون اضافيه م لان الاشخاص يمكنك ده ان تكون ل اضافيه لان الاشخاص يمكنك ا س ان تكون اضافيه ل مع طريقة ما ش ف ت ش ح ا ل ة انجري جوه وزود ف ي ش س يقولك لا انا اشتغلت ثلاثين حاله بس منهم اربعه غ ت ك ن حتى في بس ممكن في الكار حتى في الكره حماد. حماد. حماد. حماد. يبقى قولنا ن ا خلي ل ب ا ك م ايه اه غالبا بيكون آه الانجري ل ك س د ي وفي معاه في و ر فشل معاه م ن ه برضه و ي شوف ه ن عندنا شوتنا من ا الاسكال دي لو حمقاد ي التانية ة بقى ا علينا يجيل عينة دي ى ل ن التانية حالزون يعني ي ايه كمونيوت يعني ة الفراتشل بقى كلها إيه؟ شبكة كاسة م ا ل ك و م ن ي و ت د ده مش ممكن يكون يعني حاجه اكسيدنتك ي ولا واع غضب عنها لان اكيد يعني بايرنسوربيتد فيلنس ع ن هاموريج ا ل تابل ا ي وربيتك ل ل ا س ل ا معه شايف سيريبيلا لو ط في ي ي الصورة س ب ل و ر ميحفر السيريبيلا ي بيبقى ج ده هيدن يعني ميحفر انجلي السيريبيلا صف الاثنين? والاثنين غالبا. الاكسرة غالبا ممكن ع ص ب ديولر. احصرش هو اللي ما يحصلش الواحد يصب على كنويت ا ك ت ب ص س Any type of head i n j u r can be caused by any injury to the skull يعني ممكن واحد يعد ما هو عبثتك كده ي ح ص ل و م و ن ي واحدتين يققى و الفرانشو ت ده واحد على ح سبيل ا ل م ح ص ل و ش في ح ا ل خ ا اسمه م ن ر و ي ق ولكن م ر و يقولون اي كده ان م م و الامر ا ا ن بتاعه هو لا يحصلون ن ي م اي شيء من ر ستيتل المستقبل بالك Ter �Sen Federal Grazie perk �ārral painful Goblin よいしょ。 هل ده ده <تصفيق> يمكنك ان تكون هذه المعجزات بشكل ك جيد لان هذه المعجزات تتعامل معهم بشكل جيد ريئة لان هذه المعجزات تتعامل ا ي معهم <تصفيق> ممكن م م ك ن ف ي بالذات ا ل س ك ن يمكن ي د لا س و ر ي ا ل س يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن ي هو أ ه م ك ي ع ن يمكن ي ا ك ن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن ا م ك ن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن ي ب ة ت ل ا ق ي ف يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن ي م ن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن ا م ك ن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن ي م ك ا يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن ي م ن ي ك ن يمكن يمكن ي م ك ا ل م ك ن يمكن يمكن يمكن ي م ك م ا ت ع ر م ل ا ل في ا ب ق ب ل ي ه وتتعامل مع العمليه وتتعامل مع ا ل ت ع ا م ا ل ع م ي ه ت ت ع ا م ل مع ا ل ي ه و ت ت ا ل مع ا ل م ل ي ه و ت ت ع ا ل ا ل ع ي ه العمليه مع ا ل ل ي ه مع العمليه العمليه مع ا ل ع ل ي ه مع العمليه مع العمليه مع العمليه مع العمليه مع العمليه مع العمليه مع العمليه م العمليه مع العمليه مع ا ل ع ي ه مع ا ل ع ي ه مع العمليه مع ا ل ع م ي ن ت ع ا ل ع ل ي ه ع العمليه مع ا ل ع م ل ه م العمليه ع ا ل ع م ل ي مع العمليه مع ا ل ع م ل مع ا ل ع م ي ه مع ا ل ع م ي ه مع ا ل ع م ي ه العمليه م ا ل ي ه مع العمليه مع العمليه مع العمليه ع ا ل ع م ي ه العمليه مع العمليه م العمليه ا ل ع ل ي ب ح ع ا ل ع م ي ه مع م ل ل ي ه مع م ا ل ع ي ه مع مع مع مع مع م ل ن م ا ي ك و ن ب س د م ل ي ه لانه يمكن ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ا يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان ي و ن ان يكون ان يكون يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ا ل ي ك ان ي ك ان يكون ان يكون ان ي ك ل ن ان يكون ان ي ك و ان يكون ان يكون ان يكون ان ي و ن ان ي ك و ان يكون ان ي ك و ل ان يكون ان يكون ان يكون ان ي ب و ن ان ك و ان يكون ان يكون ان يكون ان ي ك يكون ان يكون يكون ان يكون ان يكون ا يكون ا ك و ن ان يكون ان ي ك ان يكون ان ي و ن ان يكون ان يكون ان يكون ان ي ك ان ي ك و ا يكون ان يكون ان ان ي ك و يبقى اجينس ايه ر س ي ب ت ت ل ي ب ر يقولك ح ت ن ا ت تقولك الام ايه ل م ا غ العين مثل الشيشه ايه ل يبيل ن ي و د ي ت ه ويعملها كده على طول ايه مش جاموسه بقى ماشيه كده راح وقع كده لا اكيد بتحس ع ل ى الاقل جرتنا ن ي ن ت ب ع ا فبتلحد ارفع فلو البيدي بيقع ت ب ق ى ا ل م س ا ف ة اللي و ق ع ه حوالي نص ناس طبعا مش ممكن يبقى ع م د ه الا مثلا انجلي هنا في ا ل ف ر ا ن ت ن او في البرايتر يقولك كده ب ي س م و مصر برجين ب و ز اضعف نقط عم ي و ع ل دماغه ل هو ك د نعمت ان ا ل م و بلجنج ض و ل ز المصري ل ل ي هي ا و اللي هو المصري ا ل ب ص ر ي المصري ف ف ر ا ن ل او ا ل ب ر ا ي ت ل ل و ا ب ي س م و و ب ل ر بولر ي ع ن ي في المصري و ا ل و ن ي ف ر ه ي ل المصري ا ل و ن ي ف ر ه ي ك و ا ل م ب ر ي ت المصري و كومينيوتل اذا كانت تقولها ب ي ك و ن ب و ل ر و ب و ل ر ي ه ا ي ه ي ع ن ي ف ش ا يحتاج ص ل غ ر ي الى ا ل م س ت ا ا ع ت ن فين دي ي ب ب ق ى غ ر ي ب ع ر ف ر ان ك ل ل و ا ب يكون ب ي و ا على هناك ك قال ا ي هل افراد هيا من و نوية ا ل م س ع ب ق ى ي ب ا ل ويعرف ق و بيزقق ان م هناك م يبقى افراد ل من المستقبل لي يعني الام ايجابيه باية ويبنه ي ه مداش داشة الموتات تقول بالهد تكون بريسيبتة ايه الولادة عايزه و تقول حتى لا ده ي يعني ن ثلاثة ايه مدشدش تقول ولدت لك بالعدة الهيه الفورسيبس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 طب ل و ك ا ن بقى هذا كان ج يجب ا ل د و ان يكون هذا ه ف التعبير في المساء يجب ان يكون س هذا التعبير و ل ة ر ة في ا ل م س ا ت يجب ان ث يكون مالتي هذا التعبير ف في تقول المساء ث ع يقول لنا لنا ساعة الثانية كده طبعا ً في اختلافات إ ن م ا ا ل ق ا ع د ة العامه لما تكون بقى تولد بسرعه برسيبت ي لازم تكون ايه م ل ض ي مفروض طيب ب ا ل ن س ب ة ل ل ت ي ف ي ك ا ل ت لو ق ل ت عندها عندو كسل بيبي عشان أ ولدته أ ن ا أ ولدت ا ع س ر ة ثلاث ايام وثلاث سنين يبقى لازم تكون دي غالبا ً بتكون ايه برايمي غالبا ً بتكون ايه برايمي غالباً بتكون ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> غالبا دي هل م ا ممكن ان تكون م م ك ا ل تكون ممكن ا ل ب ر ي ن ممكن ان تكون ممكن ان ك و ن ش ن ان تكون ممكن ان ك و ن م ك ن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان ت ك ن ممكن ان تكون ممكن ا ل ت و ن ممكن ان تكون م ان تكون ممكن ان تكون م ان ت ممكن ان تكون ممكن ي ن تكون ممكن ان ت ك و ممكن ان تكون م م ان تكون ممكن ان تكون م ان تكون م م ك ان تكون ممكن ان ت و ن ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون م ن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ا ل ك و ن م م ن ان تكون ممكن ان م م ن ا ل ت م ن ان تكون م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م فالاعتماد تاني DISPROPORTION يعني هو DISPROPORTION PHETOMATERNAL ا ل م ت أ و ك ج المتزوج p e e t t o r n المتزوج المتزوج ه PERFECT DISPROPORTION A المتزوج المتزوج المتزوج المتزوج ن س ب لكن و لدينا تفسير ل ا ب ر يبقى ف س ي ر ل ا سريعة يبقى ا ل ب ي ب ي ا ك ي د س ي ر ل ا غ هناك تفسير لان ه ن ا ب ي ش س ي ر لان ه o ا ك تفسير لان هناك ت ف س ر ة يبقى ا ك ت ف ي dis proportion ي ع ن ي حجم ا ل ب ي ب ي ر لان هناك ت ف س i ر لان هناك تفسير لان هناك ت ف س s ر لان هناك ف س ي ر ل ا ت ر ن ل ا ك تفسير ل و ن هناك تفسير ل ا ت ر ن ل ف ي ت و ي ع ن ي ن هناك ت ف ل و ب لان هناك ت ف س ت ر لان هناك ت ف س ي و لان ه ا ك تفسير لان ه ن ك تفسير لان هناك تفسير لان هناك ت ب س م ر ل ك د هناك تفسير لان هناك تفسير لان طب ما في حاجه اسمها ال ال م ل د موجودين فيين ال ال ي ه ا ل خلي بالك لازم الديسيكات الليبر ي موجودين في ب ر هو موجود مش ا لكن و ل ا د لدينا هناك ل ادمان ي و ك م فيه اكسيسب ولكن هناك ادمان ي ة ا ل ب ب ي ي ب ي ع م ل ه ا د م ا ه و ت ط ب ل ك ي هناك ع ش ا يعرف ادمان ي ة ا ل ك م ب ل ا ي ك ادمان ل ك و ر ايضا ي ولكن هناك ادمان ولكن هناك ادمان ولكن ق يبقى ط ع تريفت هناك ادمان لكن لو, لو كان يكون لديك ا ل ا ت ر ا تتمكن من الامبراطور الى ا ل ا ب ر ا ط و ر الى ا ل م ب ر ا ط و ر الى الامبراطور الى الامبراطور الى الامبراطور الى الامبراطور الى الامبراطور ا ل ا ل م ب ر و ر الى الامبراطور الى الامبراطور الى الامبراطور الى ا ل ا م ب ا ط و ر ل ى الامبراطور ل ى الامبراطور الى الامبراطور الى الامبراطور الى الامبراطور الى ا ل ا م ب ر ا ط طب لو شوفنا كابوس اكسيدين يقولنا و المولدين دول موجودين بس في التفاصيل الاخر طب حاجه ن م احنا ده حاس البرتبتة هي ب ق ى ف ر ا ن ت ا ل وصفات ايه ي و ل ي ف ر دبريز ونيفر كومنيوتد ا ت وصفات ل ي ي شر شرخ ت م ن ن ف س ا ل ف ك ر ة difficult ي ه ا فيها ي ك و ن ي ا ي ه ب ي ك و ن f i s فيها فيها فيها فيها ف ي ه p ف ي ه ي ع ن ي c a فيها فيها ف ل ا فيها ف ي ا ف ي ا فيها فيها ف ي ا فيها فيها فيها ف ي ا فيها فيها فيها فيها ف ي ا فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها ف ي ا فيها فيها ي ا ي ه ا فيها فيها فيها ف ي ع ن ي ه ا فيها فيها ف ي ا فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها ف ي ه ي ه ا فيها ف ي ه فيها فيها فيها فيها فيها ف ي a ا فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها ف ي ه ع فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها فيها ف ي f ا فيها ف ي ه فيها فيها فيها فيها ف ف ي ا فيها فيها ف ي ي ه ا ف ه يبقى ده براءه بين ا لا يبقى ب ل و م ا برده فهمنا قديمه جايز اه ا ل ح ا ل ة دي ممكن ت ل ا ي ا ل ن ا ح ي ة دي و ن ن ا ح ي ه لو ضربت مرتين جايز او جايز تلاقي كبد ا و من غير ستيشن خ ل ا د ي مش م ل ك ف ا ل ي ه كفال هيماتوما <تصفيق> لكن ل ا مجموعه المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من ا ل و ع ه من ا ل و ع ه ن المجموعه ن المجموعه من ا ل م ج م و ن المجموعه من ا ل م ج ب و ع ه من المجموعه من ا ل م ا ل م ج م و ع ا ل م ج م ن المجموعه من المجموعه ا ل م م و ع ن ا ل م ه من ا ل ج م و ع ه من ا ل م م و ع ن المجموعه من ا ل و ع ه م ا ل م و ع ن المجموعه من ا ل ج ع ه ن ا ل م ج ي و ع ه من المجموعه من ا ل م ج م المجموعه من ا ل م ج م و ع ن المجموعه من ا ل م ج م و ع المجموعه من المجموعه من ا م ج م و ع ه ن ج و ع ل م ج م و ع ا ل ع ه ن ا ممكن يكون ف ش ل ممكن يكون دكريلد ممكن يكون نيوتد ي و بسطور ه هيبقى ممكن و يبقى ا ل يكون بتربيها ا ل ي نيوتد ايه هنا الاسكالب وكونتيوزد ووند يعني لسريتد إيه؟ لسريتد ووند. يعني جرح ربي أو طبعا هم ي سايدر يدو ينجري منطقيه اكيد ح ي ب ق ى فيها برين ايه برين انجري ب ا ل ن س ب ة ل ل ب ر ي س و ب ت ليبر خلي بالكم ا ح ت م ا س ك م م و ج و د ة ب ا ل ن س ب ة للديسكس ليبر غايبه مش م و ج و د ة سلمى خلاص هادي الجدول ده قرب جدول ب ا ل ت ا م ب م و ج ي ه م ر ة و ا ح د ة بس كده احنا خلصنا الايه الامفنديش فاكده معاكو ا ك و معاكو معاكو م ع ا ك ا ك و م ع ا م ع ا ق و ك و معاكو معاكو ا ك و م ع ا ك م و م ك و م و م ك ا ك معاكو معاكو معاكو م ع ا ا ل ب بقى ي ض ة ا ن د م يمكنك ان و اوهن ف تتمكن حاجة اثناء اوهن و ايه ف لو ش ا الاوهن م ا من م ك بعد ا ل ك ح ي دي ة ر ج ع ا ل ح م ل ت ا ن ي م ا ت بكل ا ل ي يبقى ه ل ا ز م و م ل ك في لن تتمكن غاية من التعليمات ي ا فيه بكل الامور لكنه يجب ان يدرس كل شيء لكنه يدرس كل شيء ل ل ي ه يدرس كل شيء لكنه يدرس كل شيء لكنه يدرس ك و شيء لكنه يدرس كل شيء لو ماذا يدري ب ل ش ي في حاجه في ا ل ف ي ت ا س ف و ر لكنه يفضل من قبل ان يجب ا واحدة و ف يكون هناك اربعه م ك ا ن ا لو في بلديه يبقى فرن بوديه تبسيطه ما تشفى ي بهذا المكان بهذا ا ل ب ك ا ع ش ر ذ ي ي م من ا ل م ك ا ي الذي يمكنه من ا ل ك ا ن ل ذ ي ه من المكان ا ل ي يمكنه من المكان الذي يمكنه من ا ل م ا ن الذي ي م ه ا ل م ا ن ي ك ن ه م ا ل م ك ن ا ي يمكنه من المكان الذي يمكنه من ا ل م ك ي يمكنه ن المكان الذي م ك ن ه من المكان الذي يمكنه من المكان الذي يمكنه من المكان الذي يمكنه من المكان الذي يمكنه من المكان الذي يمكنه من ا ل م o ا ن a ل ذ ي ي م i ن t من المكان الذي يمكنه م ل م ك ا ن الذي م ك ن ه من المكان ا ل ي ا ل م ا ل ذ ي ه م ك ن ه من ا ل م ا ن ا ي يمكنه من المكان الذي يمكنه من المكان الذي يمكنه من المكان ل ذ ي ي ك د ه ح ت ا دي الواحد ة تحريكي هي ابوس فشل درجه يعني و ا ايه ل ب ع درجه تتبع ل الابوس ي ق و ن catheter dnc زي اه ما حاجة, حاجة ا ممكن د و ش ي وممكن ارثنز ايه ا ر ث ن مثل اخر ح ا ج ة عم ي ع ب و إ ايه اللي هي الابوكتفيشن درج يعني درج تم تصوير الابوشن اول م ج م و ع ة بيسموها ايه الايوان بيسموها إ ي ه إ ي ك بوليك م ج م و ع ة ت ا ن ي ة بيسموها الترجاتيف الترجاتيف ا ل د ر ج ت ي ف واخر مجموعه ة بوزنز بقى البروتو بلازمك إ ي ه بروتو بلازمك بوزنز نشوف الايك بوليك كلمه الايك يعني ايه دايركس اه يعني specific مكتوب ع ن د a م اشي مع اليوترس يعني ض اي ز ر ا ن ع ل ى يعني ر س ي أي اشي ع مع اليوترس يريشن ب ا س م ه ا ي ه ا ك ب و ل ك لو ان ض ا ي ر ك مايبقاش اكبولي زي ا ي ه زي ما خلنا بالفرمان ارجو مش كدا حتى ارجو مجموعتين ارجو تامين مش عارف ارجو مترين و ارجو تامين ما ل ا ايه, بورك؟ إيه بورك متفكرون عليه ارجو الكرايد ارجو الكرايد الكدا واحد اثنين كده؟ ارجو مثلين ا ل و ح د وده ارجو ارجو تانين ده ارجو تانين ده ا م و تانين ده ارجو ت ا ن ي ده ارجو تانين ده ازاي ايه ده ازاي ايه ده ازاي ر ج و تانين ده ازاي ارجو تانين ده ارجو تانين ده ازاي ارجو ت ا ن ا ن ده ارجو تانين ده ازاي ا ل ج ا تانين ه ارجو ت ا ل ي ن ده ا ل ج و ت ا س ي ل ده ارجو تانين ده ارجو ا ن ي ن ده ارجو ت ا ن كده تم الكلويت تصوير ايه انت ح ل الخلاويات ه ي ا ل ب ر ت جنيه بدون ي ا ت ر و ت ي ر اخرى فروستان إيه مطالش بروستن بل بوص ل م د ي س ايه ا ت س م ألفا و, E2. كنا. و E2 الاف بتوع الف بروستانوك والايه ب والايه س ت ا بعينها تقول بقى دول طيب ا ا ر ج و وبسطين ت ف ي ب ر و س ت ا جلاندين ه حرام ا ل ك ولكن ر و م ا ن ي <تصفيق> ع ل ا عبد العاشق الابطال يقول لك عايز كده عمال ي أ ك ل الكينه اشر ك ي ن ا عمال يبر ف ي ه انا ايامنا في الزمن و و ل ك ع كده ي ش ر ك ي ن ا يبقى كله عضلات طبعا مخو... في هذه الماس بس كينه دي في هذه الماس بس كده حرام نتاخد ايه ايه مقوي عايز كينينه و ع ن د ملاريا كده اهم حاجه ك ي ن ا دي افبرك بس عشان تبقى افبرك و لازم تاخد السيت لارج دول 同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じよイに、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同じように、同 ي ように、同じ د うに、同じように、同じよう ا 同 ة ように、同じように、同じ ي うに、同じように、同じように、同じ ي うに、同じように、同じように、同じように、同じ ل うに、同じように、同じように、同じよ ي に、同じように、同じように、同じように、同じ لانه يمكن د قليل س ان يكون ا ل هناك هو امر اخرى يمكن ان يكون هناك ل امر اخرى إنه و يمكن ان يكون ع هناك طويلة ل امر ل اخرى يمكن ان يكون ا ي هناك امر ل اخرى عشان كده السينس اللي هي بتاثر الغرفه السليمه ي ثانية يقولي الافيول بالكم طب حاجة ا ل ن ا الافيول والسابين باتنين اكبوليك لكن هي إيه؟ إن هي اساسا عيبهم ايه باتورينال يعني لو واحد ة خ د ا ل أ ف ي و ل أ و السردين تسرق ع ا ط و ل ك بس ممكن ا ر ب ع ة خمس ايه محتاجه انوريال ا يبقى احتلال ه ش ل كلوي او ك ل ا ي ه م يبقى ايه ا ل أ ف ي و ل و ا ل س ر ب ي ن دول ه م ه ب ا ت و ل ي ن ا زي ايه ح ز م خلصنا احنا في ف و ل ك يعني ايه ف و ل ك ي ع ن و فيرك افشن عجيزه يعني س ب س ي ف ك افشن عجيزه زي هي وائل زي الارجل و والبتوت الاكستراكت والبروتاغلامدين قلنا الافتو بعد كده الدراستيك ترجع في ا ل ف ق ا احنا دراستيك يعني سجين دي بقى سجين سوائل ريفليكس دي ايه ريفليكس سياسات ت م مش ا ي ريف منادي د ا ريفليكس ريفليكس في الاول يقولي يا عم ريفليكس يعني اي واحده حامل لازم عندها مساك ليه؟ فسفريريكس استرى الاخيرون البرشر ده ليه يعني الضغط ع البيوترات ده والحاجات دي ل ي و الشهر الرابع الخامس انها دم او ما تحمل عشان الهرمون ا ل ل ا ك س ي ن هرمون والبروجسترون فبيعمل لاكتشن لكل ا ل سموث مصر فاس ا ن ج س ت ن فدايما عندها ت ن د ن س ي للايه ل ل ك و ن س ت ي ش ن وجالس فعشان كده زي ما بدي ايه ملاين ملاين عباره عن ايه ممنوع ملاين ه ولا اخلي خضار يا يا خضار سدي ي حتى ع ي فرقه اوه بتاع لان اول م ا البول ص ب ة يحصل عشان كده في التحميل ل جاني لك ايه و ي ح د ة ب ت ق و ل في التحميل ج ا ت ع م لها ايه ه و ت ل ي ح و ل كده في التحميل ا ا ويحصل ا في ض التحميل ر يبقى ب و ل ل م ي ا ن ة يبقى ل ت ر في ه ينهيب ت التحميل ن اقول الله مفروض كده يحموها لاول ن مره يحلقوها ي طبعا لازم ل شاعل عليها لها متحرك يبقى ت ل بيشتغلت ازاي ع ق ا ل لي ا ن نستسلم ا على حته اكتر من、كده. ها؟ <تصفيق> رأس لا اخويتين تراكة ب سكر على حتة حت مش اكتر من نقطة؟ لان الفيتر ف ي كده ت اما تهمنا؟ البول في تفاضيه يبقى اليدرس ده كروتن في ح قبل كانت هذه الامور التي تتمتع بها بها ب ه بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها ب بها بها بها بها بها ب ا بها بها بها بها بها ب ه ي بها بها بها بها ب ه ي بها بها بها بها ب ا بها ه ا بها ب ا بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها ي ه ا بها بها بها بها ب ا بها بها بها بها بها بها بها بها بها ب ا ي ه ا بها ه ا بها بها بها ب ا ي ه ا بها بها بها بها ه ا بها ب ه ه ا بها بها ا بها ب ا فادي و يفهموها ا يبدوها الناس بعد لدوة ت ل م ويعدوها ا م ع ا ه ا ايه لي ت س ش ف ي ل والفي الزاف المياه م مير ي حيث ر أنك بعد ت م فممكن ل الفاك لو في جيات يورينا و و س كبيرة ممكن يعمل م ه الناس م م ك تعمل برضو ي و بس يسموها مش دايلكت الكنفة يبقى رايد أ و ل ا الاساس اولا ي إ ك س ا س أ و ر ا الاساس اولا الاساس اولا الاساس اولا الاساس اولا الاساس اولا ا ل ا س ب س اولا الاساس اولا الاساس اولا الاساس اولا الاساس ا و ل و الاساس اولا الاساس اولا الاساس اولا الاساس اولا ا ل ا م ا س اولا ا ل ا س ك س اولا الاساس اولا الاساس اولا الاساس اولا الاساس ا و ل ك الاساس اولا الاساس اولاس يعني الكولوزينز ده في م ا بيعمل تفن الفارنا الجلس جلسين في وجلسين ا ل ش والانسيجي ا ف و ايه ا مالفوه ت ق ى ي ب ق ى قولنا الكولوزينس ر د ا ل ئ ر ي ل الملوك أو زيت حب الملوك على زيت زيت او واحدة حب حي نقطة من ا ل و ر ي من ا ل ك س ت ر ايف من الكروتين ايف في كمان الجلف اسم ه الجلاف اسمها دراستك ي ايه برغتيس اسم الجلاف هو اسم ه جلف مصر الجلاف ب ر غ ت ا س م بنفس الشكل عامل زي البطاطا يعني هو لي شخص معين كده او عامل زي البطاطا البطاطا ايف ده الروس اسم الجلاف بوت واخر ح ا ج ة بقى جنرال بروتو بلازمك فويزون احنا اي كلمنا مثل ل مثل اساسا على, يعني. وعلى كل وعلى على كله. حلث ايه ل و م وعلى اونلا ي ل وعلى م الاكوليس ب ا خليتهم يبقى الاكوليس ا ا م بيريس ر افشن دي هنتم ل ي ن ه هو الانتيمون اسم العرض الانتيمون خلاص طيب الدائره بتاعت الابورشه ي الدائره ا ل د ا ئ ر ن الدائره ا ا ل د ا ئ ر و الدائره ق و الدائره ن الدائره ك ن قولنا اللوكال و ت الدائره وفروتيشنال و نحفظها زي شاب -S -H -E、-P -S. خلي بالكم الدين جوز ه ا ا ا ض ل ق ن ن انت ي اللي ت ب ع هنا المستشفى وبتعمله ملوش اي ف ع صح؟ ت الكريم المستشفى انا لو تحليل تحليل بيعمل دم بيوم او ي من مبيش تربعة القدرش ب ا يحصلها الكمبيكيشن في ايه اجهاض بايدي انما انا لحظها ازاي اول اسل ايه لا اول نمبر ون عندي اسل هي هي ايه شوك. لا شوك. أول عندي شب شوك شوك شوك قلنا ا ش و ك ع د ي س ا ا خلي بالك وفريماري ع ن ا ا ه نيورجينيك ح ف ي ه ا ن ازاي ل س ت ق و ل لي بقى ا ش ر ف ل ولكن في ب بيعمل البدايه الشوك و sudden service dilatation adequate within يعني و الضغط بيديش بنجة على ب ن ج ليه التمثيل روحها يمكن ان ت ت م ل ي ا انا ل بالتمثيل كده تقوم بالتمثيل ع ت و ل د ن ش ت م ش ي و ع ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ا ل ل ج د ان تجد ي ن تجد ان ت ج ل ان تجد ان ت ك د ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ا ي تجد ان تجد ان تجد ان ي ج د ان ل ي د ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان ا تجد ان تجد ا ب ت ا د ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان ت ا د ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان ت ي د ان تجد ان ت ك د ان تجد ان تجد ان تجد م ا يمكن ان يكون ميتا اولا لا يمكن ه ان يكون و ن ا ل ش ل ك ا ميتا ا اولا لا يمكن س ان يكون ك ميتا اولا لا ر يمكن ان يكون ميتا اولا لا ي م ك ش ان كدة يكون م ي ح ا ج ة اولا يا ت على ب ي د ي م ي خ ط ر ش ا ل ي الشوك عندي سهله ا ل ي عندي اول ح ا ج ة ا ل ا س ة عندنا الاولي اللي هي الشوك بيبقى سيمباساتك تبقى بس البوست في الأورجن الشوك علم أورجن و كونش مورتن عجرة جيسد مش احنا ا ي ح ا ج ة ممكن نقول فيها البوست نوت انه حتى لو مقاليش ا عمرو ا هو مطربش مني البوست نوت ه قولها ا كونشس كلي مجمع حسة م اسمها سمتشان ن قولنا قولنا يعني يولوجيانك ا اول ايه؟ قدي زيجل ايه؟ هدي طب بعد كده عندي ايه S شاك كده ممكن primary primary primary طب بعد عبدو H هامورج حاجتين في في يبقى او انتربرتونيال انتربرتونيال ي ا ه ا لو حصل تبربريريشن في يوتيوب انترزرايم لسه في حته ي من ا ل ف ي ت س موجوده يقولك رتوند بروكت مش كده ا ل س ا ك ن ر ي بقى لو مش الميديا بعد اسبوع عشر ايام بعد اللورد ي بقى ع م ل ي ه ا ل ل ي و ر يقولك ايه